بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي الى ان انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا فقالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ وَإِنَّ وَإِنَّا عَلَنًا لَّنُعْجِزَ لن اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعَ الْهُدَاءَ مَنْ نَبِهٍ فَمَن يُمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسَ وَلَا رَهْقَ وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَا نَسْلَمَ فَأُوْلَاءَكَ تَحْرُو رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَّ قُلِ انِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ قُلِ انِّي لَا يُجِيرَنِي مِن اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا نوزد عليه ورتد القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى بقيلا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 إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاب نليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيله، فكيف تتقون؟ فكيف تتقون إن كفرتم يهما؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقل فإن ما قورف ذلك يوم اذ على يوم عسير للكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدوده وبدين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع انا زيدك الا انه كان لاياتنا عنيدا تأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر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 فما تنفعهم شفاعة شافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أي يوتى صحفا منشرة كلا, كلا بل لا يخافون لاخرة كلا إنه تذكرة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 فجعل منه الزوجين الذكر ولناء ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هلتا على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إننا خاف من ربنا يوماً عبوساً قطيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنبة وحريرا متكئين فيها على نرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودارية عليهم ظلالها ودُلِّل الطُّوفُها تذلينا ويطاف عليهم بآلة من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها ويُسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا عين ن فيها تسمى السبيلة ويقفو عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا أنثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم عليهم في أب سندس خبر وإستبرق وإستبرق وحلو أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا إن هذا كان لكم جزاء أو كان سعكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا والكُلِّ اسم ربك بكرة وأصيل ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة وإذون وراء أهم يوم ثقيل نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإلا شأنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة.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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذر نون ذرا عذر نون ذرا إنما تعودون لواقع فإذا النجوم طميست وإذا السماء فرجة وإذا الجبال نسفت وإذا الرسول أقتت وإذا الرسول أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدرى ما يوم الفصل ويل يوم إذن للمكذبين ألم نهلك لو ولين ثم نتبعهم كذلك نفعل بالمجرمين وإذ يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات نحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فرات ويل يَوْمَئِذٍ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى غل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فياتذرون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 ويل ويومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون لا يركعون ويل ويومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون